الله إليك شيخنا هذا سؤال يقول فيه ما حكم قول الإمام للمأمومين صلوا صلاة مودع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام له حالتان إذا قال للمأمومين صلوا صلاة مودع الحال الأولى أن يكرر ذلك في كل صلاة كل صلاة يلتفت فيها المأمومين ويقول صلوا صلاة مودع هذا الفعل غير صحيح وهذا الفعل فيه نظر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مكررا وعدم ثبوت ذلك حتى عن الصحابة رضوا الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو داوم عليه النبي لنقل ذلك فمداومة الإمام فيها نظر بلا شك بل بعضهم حكم ببدعيتها كما فعل الشيخ للبان رحمه الله في السسل الصحيحة وقال بأن المداومة على هذا أقرب للبدعة رحمه الله الحالة الثانية أن الإمام لا يقول ذلك إلا لمصلحة فقط بمعنى رأى أن المصلحة أن يقول صلوصة مودع أو لا يكرر ذلك يقولها احيانا هنا المسألة متوقفة على صحة الأحاديث في هذا الباب هل هي صحيحة أم لا أحاديث في هذا الباب كما من حديث أبي ايوب ومن حديث سعد ومن حديث أنس وغيرهما طرق كثيرة جاءت أن رجلا أتى النبي وسلم وقال رسول الله أوصني فقال الله سلم قال إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع وهذا الحديث في الحقيقة ما من طريق إلا وفيها ضعف هذا هو الأقرب حتى رواية أنس خلافاً لحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر يقول حديث أنس حديث حسن حسن أقول حتى حديث أنس حديث متكلمون فيه لكن مجموع هذه الطرق يقبل التحسين إن شاء الله تعالى فالأقرب أن هذا صلوا صلاة مودع حديث حسن في هذه اللفظة حديث لفظة حسنة وإن كان لم يقلها النبي في الصلاة إنما قالها أوصاه في خارج الصلاة ونصح قال إذا قمت للصلاة فصلي صلاة مودع وعليه إذا قال الإمام ذلك ولم يكرر الأمر فيه سهلا إن شاء الله تعالى على تحسين هذه اللفظة لكن إذا كرر وداوم عليه هذا صراحة فيه نظر لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان عليه كما قلت أن يحافظ على الاتباع بقدر المستطاع وكل وكل خير في الاتباع من سلف بلا شك في مثل هذا والله تعالى أعلم